ولا يبدين زينة غن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن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 تابعين غير اول الاربه او التابعين غير اول الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن